قال اوسيككم ان تتولوا الامر بالتقوى والحلم والطاه وانت عليكم فراني له من يحيي من استجار في كتاب الله ف عليكم بالسنن التي وسنن في عرضوا على هام النواج وإياكم مختلفات الأمور فمنكم إلا بيئة والآلة طوال أبو داود والتنمذي وقالها حبيث الحسن الصحي داود اعتقال في وهو على الهرب ورفع المفقيني على الجنبيني ورفع المفقيني على الجنبيني السجون دي كل هم هيئات وطورة منك أجل نصير وهذا أصلي إلى صليب فراعي هذا أبا وهذا هيئات وأبن عمر رجلا إلى سدر. ضمّ بين بطله وبشكله وبين عبده وسلمه وقال والله إذن الأبواء الكبيرة لماذا تقول لما والله في الحكمة يقول والحكمة الجزالة أنه أشهر للطواب إذا صليت بعته بين بطن جون يقول أشفى التواضع إنما يتضام بنفسك لك أنه متكبر تتكبر على مناعك قال أشفى التواضع في تنكين الجبلة قال من الأرض وأبعدك من إيقابي المسال أنك سال ومركز كم من تجدهم إذا سجدت جمع نفسها والحكم هذا يأخذ يشمل الرجال والنساء على حد نفسها لأن بعض الأبضاء ودون أبضاء أبستحابه إذا سجدت أنت ضباطا لا حكمها حكم الرجل سواء النساء ولا دين لفخصوص النساء بهذه الأية قال عبد الله بن مروان بن شيخ عبد الله بن محمد العاص الكوفي فنعتقدنا وفي علم الله قوم السرح بن مليح الواس عن شعبه بالحجاج بن رزل عن القصان تميم بن مليبه حديده عن قتاده رضي عن السوسي ابو الخطاب ولد اكبه عن انس وهو ابو حمزه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعداد من السجول ولا ينبصد ولا يرسد أحدكم بلا عينه انجساة الكبيرة هذه من العيئات المكروهة للصلاة مجمومة ربما تصل الى التحريم بل منهم من الكبارك لان فيها تشبك في اخسر الحيوانات الكلب وفي الصلاة هيئاتا نبين هذا منها جمعنا بعضهم قولوا اذا نحن كمنا في الصلاة فإننا نبين عنه التالجات السبتة وغلوكم بعينه والتفاة التفاة التفاة لا ترفق التفاة التفاة ونقر المراب في سجود الفريضة لا تركب في سجودك كنقر المراب وإقعاء كلب وكبسط الرعي وأدناه خينه عند فعل التحياته انظروا قلوك بعيدا لص الحبيث أبي هناك إذا سجد علوم فلا يسجد ولا يبرك كما قلت بعيدا وإن كان هذا حبيث ضعيفا على الضاجة من أقوى العلم والمسألة بالنزول إلى السجود واسعة بين العلماء إن نزلت على يديك أو رغبتين فيها واسعة وطال بهذا الطيب من السلام وبالآرصى الطيبة الوصول وانتباه كدع على حديث مصله ونقل الله من كمامه وإطعاء كلم مساعدين عنه في هذا الباب نصر الله وكبصد ضماعي كذلك من الحديث قال النبي عليه السلام اعتدل في السجن كيفية اعتدال في السجنة. كما كان يفعل على عليه السلام إذا سجد باع على بين أطني و أطني وجافة أيضا عضو ضيه وجبك. إذا كنت إمام فيصل لك إذا كنت متفردا يصل لك إذا كنت مأبوما وانت في الصد عجزت عن مجافات العضو عضو عاجزت بعضك لكن لا تعجز من نبعادة بطنك عن تحديدك لا تحجزك ما عجزت فيه وما صددت عليه عندما طلق تفعل ما قدرت عليه ودعب عنك ما عجزت هل اعتدرنا في السجل هذا هو الافئة ولذلك بين قدميك والسطرة فلذت أبرع إذا كنت قائمة وإذا قلتها سنزيداً بين دوائل السطرة فإن راسب السطرة ممر السعر نهاراً أثبت حقها سجوداً بعدها أما تكلمش أفسك متى الإنسان تكلمش تأفسك لن يدون تعبع أمي أمي قامت ساعتين تهلانا كلها البعض وتعبع أستعين بالركب أستعين بقى يضع من فضيع على ركب وهو الثاني فعلي فاني هل إذا عادل. عادل. لا بأسة يمكنه واحد يشد التعب واحد يشد السهل والقيامة طويلة وما يستطع صيف الناس فلو التضام من هذا هو معهول. لكن الناس قال لي عدانين في ست. مش معنى عدانين في سيكتب اني يشوفوا واحد كأنه على الفراسة خطأ لا تتجاوز الحديد أخذ من كده هو النهيد فقال لحاجة تروا لا تورس أتصلوا لك عنه لك عنه من على مطر لا لا هذا غلا التطور من غلط وينبصات قوية عليهم انتظروز على حدي السنة زي واحد حد شب واحد الله هم يعدين هنا وإيه الكمالة كده يدي سنة المسألة سهلة جدا وحصة واحد من المنزل عندهم صرحة أو تحت صرحة ثم ضربت ولا خلط أخطاء الوسط أقرب حاجة على الصرحة لأن أقرب حاجة على الصرحة مسألة صغيرة سهلة أقرب حاجة على الصرحة وإلا بعض عميق الصرحة سبق معنا نبصناه فيه سير مطر لكن هي واسحاق ابن اللهي كلمه على كف على الفلوس فلوه اكيد في جوز والي فلوه الواحد ما حط اي نقطه عارف هون فليش اعمل كده وليه ما دي لا على الصدر اروح هنا ده يبقى سيد الانسان لا ولا ينصب ينصب حرام خلال السنة إذن السنة الصحية والهادس عكت تعني النبي عليه الصلاة والسلام وإذن قال اعتنقوا السجود إذا اعتنقوا السجود أتى بالدعاء مش روح أتى يصلح قلبك السجود هذا من أرض قال لا ولا يبصد أحدكم دلعي انتصاق الكلب يعني يضع من خطيه على الأرض إنما يضع كفري على الأرض ويرفع من خطيه من خطيه على الأرض لا يضعون أسخار الأرض كما وفعل حيوانا شو من الإسلام عايز كريمك يريد تكريمك يريد تنزيعك يريدك أنك تتشبه شخصياتك لا تتشبه بالقفاء ولا بالشيطان ولا بالفساء ولا بالحيوانات مام. اكتضاء الصلاة المستقيم وخلفة أصحابها ما تتشبه القومي؟ هم ولو كانوا يبقوا الأقوام بلا الحيوانات أو الخنزير أو ميلة لهم فنهاك النبي عليه الصلاة ولا تأسط ولا يبصد على قدر عيد انبصاة الكبير قال اهددنا محمد بن ثانى وهو عبد موسى العنز الموقف الزمن ومبصار ومبصار قداء قال اهددنا محمد بن زعف وانت قال حقا وحدتنا يحيى المحبيب وهو البصر قال اهددنا خالد يعبدنا الحاجة لو جه ابن ابو اسمع قال عندنا شعبه ما عندنا شعبه قال درس بسم الله استغفر الله قال عندنا شعبه ادي هذا من يعني شعبه عن فتره عن درس وفي حديث ابن جابر بن عبد الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وكرمه رميما لحضره الله لازم الصحيه انت لازم تصالح تتعلم من اخر ولا ما تجلس تجلس تجلس سنين هتكون بدون تجلس اهل الاهوال تكون من الاشراف هذا الرم الا ما رحم الله في جلسات الدنيا اقصى نعم تجالس أبن السياسات هيقصد الله. تجالس ألعب هيقصد قلب تجالس أبن القرآن أنت أفضل في عينه أنت أفضل جاهد شعب عشرين فليس شعب أين العباد محمد أفضل أفضل تعلم هذا من متشك شعب تزود شعب أمه. تزوج موسيقى بن مسير أم شوكي كل ذلك عشان أصالح تبنيه مثل الرجل قال تزوجني مرقب الساعة في الساعة بعد علمات لأرى قطب الساعة وخط الساعة عنده وصل من تنوز نعم نعم ملحق الجبال كان محمد بن زعفة يصوم على المدار خلسين سنة يوماً ويفكر يوماً على المضافة جزء نحن شعب من العباد جفتين دعاً نحن الزليلة عميسون من أشهده معنى بطول معنى بطول معنى بطول معنى بطول شو معنى كنه إيه إن شاء الله نعم يو الله بينه؟ طلال هوش من حمول ولا من دسوح لمن دسوح شعبا من ايه على البحث من ايه شعبا من ايه؟ زيادة على العادة من الكلزة من ان العلم راح ينبغينا الى التفرحة والنبي الى ان درحبا احسن التجارات من امارات الاموال شعبا مفيش راح يقول لنا الأنزل سإن شاء الله إلا وفي نفس الناس يقول والله أنا عزش شعب شعب شعب شعب شعب شعب نفس الناس كانوا يقول والله إني لأحب لا شعبك إلا يو الله إن حب أولى الناس دين وإيمان وطنبة وعيدات شعبة عزة عشر حديث النبو وكان يقول كم من عصيبة نذيذة فتتها كم من عصيبة أكبر وليم. ليه في الطلب الحديث في جامعة التي تبقى على سيد سلام في تنقيح رجال أول من نقب على المجال من أجل أول كده من عب الملازة يقول فلان ضعيف وفلان فت وهم من الناس تخرجوا من بعد شعب خرجنات يحيى ابن سعيد كبطان عبد المحمد الضماني فلان فلان بن فلان خرجوا ابن وغى على الناس سنوا في الناس سنة في الناس وكان لا يملك إلا رداء وحمار ويقول حمالي ورداء في المساكين سبق نادل يا لكن ما عميش هذا الامر اذا لم يكن فلان المذاد يكذب على النبي على شخصه بيتحدى الناس اذا حمار بالاداء في المشاكل سوف سوف كان يقول بان يكون فلان خصمي في الدنيا ولا في القبر حظر ان يكون نبي على الشخص ده خصيبي يا اخو ليه ما لم تدق الحديث عني وقد سمعت انه كده هذا شعره خالد محمد بن داوود بس محمد بن داوودون بيخصصوا تمام 20 سنه حتى اختلاف الناس في حديث شعره كان الفيصل والحكم محمد كتاب محمد بن كتاب محمد بن سعد ودوله وصدره قيده لازياده على بصار ليه لاني ماسي شعب حسيني في الليل من يراه على حديثه ويحاق الحمان وانتجابك منه لانه دم جاهفة الخير حكث بيقول عزابة ما أراضن شعب مالا ولا اتلالا ولا دنيا لا. انما معروفه كده فصدق ما يقول وفي علي بن جرمانه قالوا الله من أنه أنه بيه. بيه. مكه ما شاء الله عبد الملك عبد العزيز الزويرش والذي لقبوا به وكما قلت لك يعني الله سبحانه وتعالى جعل برق في المشاياة الصدقين عندما يمكنون شخصا بأي لطرة يمسل الله تبده فيه لازم يظهروا كده حتى يوم الشيخ محمد أحمد الله أليه تنفيه فاحد من الطلاب هو يصرق ناتي ايام الشيخ الصغار الله اكبر كان يجي الظهر الاول يصلي وبعدين يذاع ترى بعده فمسك الى باب الشيخ الرحمن الله اكبر فاستشراحنا طلع الشيخ أحمد بورد. أحمد بورد أحمد. ده فقوم صلى بنفسه فالشيخ يقول وين الامام وين واحد يا امام فين جه الامام مشك البش يبي اليوم محمد بن عبد الله في اليوم فلان ماذر فلان ماذر مش واحد كان له ابو, فلاني. أبو فلاني. هو <تصفيق> فلان ابو فلان كل شغله و ابو عيدان ابو فلان مؤذن فادح صوته بس ادى <تصفيق> واحد من العاض يجي يقول ابو ما <تصفيق> وابو فلان ده المنفيس عبد الملك عبد العزيز الجادش وانضر على محمد إزاو يسيك النقف انا احنا اليوم بارد من جلب الله اتغير وقير ومش شيء اتغير مدان العلم ده واقي ممش شيء اتغير أسادين مدان واقي وهي من خصائص الأهل فيها وقائل أسادين الاسم يدعوا لكم قبل قال وفي حديث النجاح غنظر ولا يتبصر احدكم دراعي انتصاط يعني لا يجعل الفراش والنساط بصاطة من الفقير لا يتبصر يعني لا يصطر ويتخذ الفراش والنساط بصاقه متكئ انه كسي كانه صاد السيد كانه, كأنه بيعمله المقصود لا عايز تشدني بنصاح قال ولا يترصد عليكم دراعي ابن صاد الكلب رجع الدراعي موضع الحجر الا انما يرجع الكفيل و مش عايز كده مفتوحه هي في حر ولا دم خرج اترك علي مني يبقى سالب خد على هيئته قال عند جمعي ابن يحيى التميمي ان نسبه ابو زكريا قال لما محمد عمرو الجسره الى بغداد باع عبد الله بن الله شيخ اسمه يحيى بنه قال اخبرنا امين الله ابن اياس رواه ابن لطيف السوسي عن كره عن البراء و ابن عباس عن جرير رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت ضع كفك كان وارفع من, من لأنك سمي المرفق من صدرك به عند الافتكا المرفق عن جرير و الكره صاب انه كُعَة عظمَة بُعَة ها اللي بعد إنهالي اسمه كُعَة وهذه كُلسورة العظمَة معناه البُع عينك عندك روح من روح عبد الله الذي يبهام القرد ها الذي يبهام القرد كويس؟ ذلك تشيئ معنى زرعة ذكرة بخير طيب إذن عرضنا من البُعَة هذا باع ولا باع؟ باع بصط اليدين مع الصقر خلاص اسم باع والباع عظم قريب والكوع عظم اليدين إبهام داد والمرفق هذا البر عظمها الفاصلة بين الساعد والعظم سوف قال وارفع من فتن لأن لا تقصفهما لا تقصفهما بالأرض كما يفعل الكلب باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتدح به التكبير ويتعين التكبير خلاف الأميح ليه أنه لنقى النار وقال نصلي الله أنزل الله أعظم الله, الله أكرم فقال إن عاقدت صلاة هذا خط قال pleب kasih الله أكبر يسع Yozor على جمع الأنسنا حتى الأك devil يقولك الله أكبر أقول صلاة يقولك الله أكبر كله وسين والسلام إحمد الله أكبر إن شاء لاي lar Al salat إن شاء الله, إن شاء الله إن بعض المرحب أن نستعد عنها كلمة فيها تعظيم وتمجيل خلاف ما أراد الله وأراده رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبو ما يجمع صفة الصلاة راح سعى كتابه في هذا كتابه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى صفة الصلاة هذا الكتاب الذي لقي قبولا في العالم مسلمين وترجمها إلى لغات العدة كم طبع رحمة الله ورحمة الله لا تحصل منذ قل لي ما إلى يوم الهدى وكم زيدة فيه ونقر وقل لي سوفك ونوجع وطبعات لا تحصل لدركة هذه العبادة ثم لإخلاص هذا العالم رحمة الله ولو طبعتم على أصل الكتاب لا رأيتم العزب العزب كانت المزمدات الكتاب أصل احنا اللي بنا جدينا الصمة المختصة اللي بنا جدينا الصمة المختصة اما اصلا تخريج مصر واصول المساعد طبعا هو سلك على نوراد ابن القيم في زاد المعال طريقة صمة الصلاة ابن ابي احمد صلاة بطريقة سانة لم يعرض لك المسائل والخلافات والمداهب والأقوال والأخير أهونا Oh, my God. ويواصل أمامك الله بكنات السور إن اللبينة أعجابك يسرح الصلاة جماعة في ولكن من أعونا لحضر كل المؤلمات كتابين الشيخ الأباني المشارح يجأني لسي جمع وفيه مقدمة هذا الكتاب مقدمة نحو سبعين صاحب وفي دم التطنيق والابتداع والحظ على أخذ السنة وعلمة مقدمة اشهدوا الله بالحال وهكذا اعتدنا من الشيخ الألماني في مقدمة المقدمة هذا مثال, مثال مقدمة كتابي هي مفتصر وعلوك مقدمة فاليارة معلماتها فاليارة معلماتها ايضا الكتاب ضخاه استنبطه للامام سبحان الله عامل هو القيمان الالباني قدمه فرقت تفرق على 50 صفحه مع ان محمد صلى الله لكن تكلم عنه ان اذا اراد ان يتكلم في فجر بحاله ونعي فكيف لنابدة من الشباب يقولون الالباني ليس بفضل ان هذا من الطرهان وان خرج خرج من رأس تهرب من لا تعرف والالباني كان طالب العزيمين رحمه تعالف قال هو طويل بعد واسع الكلام قوي مريم نعم هذا وهو محدد أكثر منه بطير شو من الإنسان بخلال ما لا إسرائيات قصيرة وفي العقيدة كانت وفي الفرقه كانت ويبدأ الشرح في الشجل الألمان اللحنة معرفة ماش نصلي إلا من بعد كلام الأبان المعرفة لا تستعلم صلاة صحيحة إلا معرفة كتاب الالماني في صوت صلاة والناس على السباب اللي بيستعلم الدعوية اليوم كيف, تع... كيف عرفوا يرسل صلاة إلا من وضاع الالماني وكتابه الواقع السلام في بياصمة صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسبيل كأنك تراها هذا لا يسأل اي في الساعة اي وحده تدين يوم الى الدعوات الاسلامية قلوا انت بيصال على اي مبتاب اي طريق ان كان بيصال صلاة صحيحة فمع من وراجب هذا الا شك في وراجب فاذا كان الالباني بهذه المثالة فكيف يحط من قبل ويوضع مش الله تعالى وما المحققون اليوم وما المخارجون اليوم الكتب وما المحققون اليوم في الساعة إلا ثمرة من فضرة ذات الإيمان رحمه قال وما يبتدع به ويقن به وصفة الوقوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشاوط بعد كل ركاتين من ضعيمه بصفة الجلوس بين السجدتين وبالتشاهد الأولى كل هذا جائد الإسرطاء إن شاء الله فأناوله تحت هذا الترجمة للأحاديث المسلمة التي ذكر عن الإمام المسلم وهذه التغيبات الجميلة التي جاء من المشايف في طهاء منبعة المسلم فرحي هو الجميع وأرأني المتعمل فأرجل إن شاء الله الشؤون في <تصفيق> استقرارهم وان شاء الله نصبر هم ليسوا يرسلين ولا رحمهم ان يسيع لكم الصلاة الناس في الحج او امر المسجد او قرب المسجد انما يغسلون دوار ضوا واحرسكم الله من الشياطين احيانا صحه الله عليه وسلم اسفكم بوجودي